بسم الله الرحمن الرحيم ألف ل ا م ميم س ا د كتاب انزل إ ل ي ك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين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 ق ر ي ة نهلكناها فجاءها ب أ س ن ا ب ي ا ت ن وهم قائلون فما كان دعواهم اذ جاءهم ب أ س ن ا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 فلما ذاق الشجره بدت لهما س و آ ت ه م ا وطفقا يصفان عليهما من ورق الجنه وناداهما ربهما أ لمنهكما عن تلكما الشجره واقل و لكما ان الشيطان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 قال اهبطوا الأرض ومتاع لا بعضكم لبعض عدو ولكم مستقر قال في حين فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني ولكن ادم قد انزل ن ا عليكم لباسي واريكم وريشه ولبسات ا تقوى ذلك خيرون ذلك من آ ي ا ت الله لا ع هم يذكرون يا بني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 وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل امه نجل فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون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 و الذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا و استكبروا عنها اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون فمن ا ظ ل م م ا ممن افترى على الله كذبنا و كذب ب آ ي ا ت ه اولئك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 كلما دخلت امه اللعنه اختها حتى إ ذ ا اداركوا فيها جميعا قال تخراهم ل أ و ل ا ه م ربنا قال تخراهم ل أ و ل ا ه م ربنا هؤلاء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 وبينهما حجاب وعلى ا ل أ ع ر ا ف رجال يعرفون كلا بسيماهم و ن ا د واصحاب ا ل ج ن ة أ ن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون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 من فصل الله على علم هدى ورحمه لقوم يؤمنون هل ي ا ن ظ ر و ن إ ل ا تاويله يوم ياتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل, نسوه من قبل قد جاء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 ولقد جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فانجيناه والذين معه في الفلك واورقنا الذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا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 إِنَّا وَإِنَّا لَنَاكَ لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ سَفَاهَةٌ فِي قال يا قوم ليس بي سفاهه ولكني رسول من رب العالمين ابلغكم رسالات ربي وانا لكم ناصح ن امين أ و ل م يروا أ ن ف س ك م ذكر م ن ر ب ك م على رجل م ن ك م ل ي م ذ ر ك و ا انفسكم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 ب ي ن ة م ن ربكم ف ف أ و و الله ا ك ي الرحمن الرحيم أشياءهم إ ل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 وان كان طائفه منكم امنوا بالذي ارسلت به, آمنوا بالذي أرسلت به وطائفه لم يؤمنوا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 لعلهم ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى وقالوا قد مس اباءنا الضراء والسراء قد مس اباءنا الضراء أنا الضراء و ا ل س ر ا ء ف أ خ ذ ن ا ه م ب ت وهم ل ا ي ش ع ر و و ن ل و أن أ ه ل ا ل ق ر ى آ م ن و ا و ا ت ق و ا ل ف ت ح ن ا ع ل ي ه م ب ر ك ا ت م ن ا ل س م ا ء و ا ل أ ر ض ولكن كذبوا ف أ ق ذ ن ا ه م بما كانوا يكسبون أ ف أ م ن أ ه ل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون أو أهل من القرى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 اولم يهد للذين يرثون الارض من بعد اهلها أ ن لو نشاء وصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القلى نقص عليك من انبائها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 قال عسى ربكم أ ن يهلك عدوكم ويستخلفكم في, الأرض ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون ولقد ق ل ن ا ال فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون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 اسرائيل البحر فاتوا أ ت و على قوم يعكفون قوم ف أ على قوم يعكفون على اصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم الهه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 ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أ ر ن ي أ ن ظ ر اليك قال لن تلاني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تلاني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 الذين يتبعون الرسول النبي ا ل م ي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في ا ل ت و ر ا ة والانجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إ ص ر ه م و ا ل غ ل ا ل التي كانت عليهم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 و َ إ ِ ذ ْ قالت ََُ م ه منهم ُِْْ لم َِ تعظون ََ قوما ًَْ إ ِ ل َ ل ه ُ مهلكهم ُُِ أ َ و ْ معذبهم َُُُِّْ عذابا ًََ شديدا ًَِ قالوا َُ معذره ََِْ الى َ ربكم َُّْ ولعلهم ََََُّْ يتقون َََُ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 فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قلده خاسئين واذ تاذن ربك ليبعثن عليهم إ ل ى يوم القيامه من يسومهم سوء العذاب ان ربك لسريع العقاب وإن ل غ ف و ر ر ح ي م وقطعناهم ا في ل أ أمما ر ض ن ه م ا ل ص ا ل ح و ن و م ن ه م د و و ن ذلك ل ب ن ا ه م ب ا ل ح س ن ا ت و ا ل س ي ئ ا ت لعلهم يرجعون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 ادم من ظهورهم ذرياتهم واشهدهم على انفسهم, وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم قالوا بلى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 أ و ل ئ ك هم الغافلون ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أ س م ا ئ ه سيجزون ما كانوا يعملون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 فمنتم ََُْْ صامتون ََُِ إ ِ ن َّ الذين ََِّ تدعون ََُْ من ِْ دون ُِ الله َِّ ع ِ ب َ ا د ٌ أ َ م ْ ث ا ل ك ُ م ْ فادعوهم ُُْ فليستجيبوا َََُِْْ لكم َُ إ ِ ن كنتم ُُْْ صادقين ََِِ أ َ ل َ ه ُ م ُ أ َ ر ْ ج ُ ل يمشون ََُْ بها َِ